شبكة الذكر الحكيم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم لإله في قريش إله رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوم